لآن ل ا ق ر آ ن ا ل ح م د ل ل ه ا ل ع ا ل م ي ن ا ل الرحيم مالك يوم الدين ر ح م يوم ن نعبد ن إياك وإياك س ت ع ا ا ل ص ل ا ا م س ت ق ي م

م و س و ع د م النابلسي ب ل للعلوم ا ي ل الاسلاميه ن

تجري في ا ب ح ر ب م ا

うも

و موسوعه النابلسي ن ا للعلوم الاسلاميه

ل و أن ل ه ا ك ت و ر م

الذين آ م ن و ا ك ل و ع ه النابلسي للعلوم الاسلاميه